فإذا أراد أي يستقيم أخطأ الاستقار الله حسنا وجل كلا لنبيه وقال له في سكاره وقال له في سكاره وقال له فاستقل أي شيء فالكل يحفظ الاستباع تستبع فاستقل كما أمس فاستقل كما أمس فالاستباع شرطي التي تتقرب الى الله الحجم ايها العبد إذا اردت أن يقبله الله منك لا بد أن يتوصر فيه شخصا الأول كلكم يعني الاخلاص وما من طائفة وما من إزد وما من جماعة تدعو إلى جماعتها أو حزبها أو طائفتها إلا وغالب على جمهرتهم الإخلاص ليس لكم يقول إخلاص بل الإخلاص كان حتى في أولئك المشركين واتخذوا من دونه أولينا ما نحبوهم إلا ليقربونا إلى الله هذا إخلاص للأخص ليس إخلاصاً؟ بل. بل هو إخلاص بل يعني أنظر يعني في اللحظة قمة الأخص ليقربونا إلى الله لكن انظر إلى كيفيه اتخاذ الوسائط الشرك بالله واتخذوا من دونهم اولياء هذه الكيفيه التي لم يتبعوا بها المرسلين ظنوا بها حينما لم يتبعوا المرسلين في عباداتهم ظنوا عن صراط ربهم وتركبوه وظنوا واصلحوا من المشركين وقاتر هم عليه عليهم الصلاه والسلام وسلا نساءهم وزاريهم هذا الشرط الثاني الذي فقده الناس فقدوا الكثير من الطوائف المتابعه ان تحرص ان تكون عبادتك على سنه النبي عليه الصلاه والسلام وهنا ياتي قول المصطفى صلى الله عليه وسلم لم احدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ومن عمل عملا ليس عليه يرد فهو وقال الله عز وجل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يعذبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور هذا هو الضابط في قبول العمل وضابط اخر الاخلاص كما سمعتم لكن الوارث على الناس يدرك انزلت خلقه في تمام والمساله حقيقه يعني عكسيه اذا في مساله النفاق المسألة كما يقول اهل العلم عكسية في مساله النفاق لما قلت الغالب على الناس الان يدخول هذا اخلاص لكن هم يفتقدون ايش متابعه النبي صلى الله عليه وسلم تستقم كما قلت الله عز وجل انا اقول العلاقه عكسيه بين النفاق وبين مساله ايش ظهور الاسلام فاذا ظهر الاسلام لا أقول اقول العلاقه فإذا فاذا ظهر الاسلام كفر النفاق وإذا ضعف الإسلام حتى يخف يصبح الأمر إش كفر إيمان كفر إيمان لأنه إلى تقوى شوكة المسلمين ايش إش يفعلون الذي أن الجهل بالإسلام يظلم الكفر يظلم الكفر لأنه يخف على نفسه وإذا ضعف شوكة المسلمين لا ليس هناك داعي يجعله يظلم هذا الكفر. فيظهر كفره وعاد المسلمين علانية وهذا الواقع في الفترة المبكية والواقع الأولى في الفتره المدنية في الفترة المبكية هل هناك منافقون؟ أجارة المنافقين لا لماذا؟ كانت الشوكة للكافرين كانت الشوكة للمشركين وأما في الفترة المدنيه حينما ظهر الإسلام وضويت شوكته وأصبحت الكلمة له ظهر المنافقون وقل الكفر لا يستطيع أحد أن يجاهل بالكفر أمام المسلمين وإلا قبحت علقه أليس كذلك؟ وإلا تكيب وإلا قبحت علقه فهنا الآجل لا وهذه الكثرة أكبر عنه ويقتضر عليه الصلاة والسلام كثرة ضعف في حياة المسلمين النبي عليه الصلاة والسلام أكبر عنه نفسه وقال صلى الله عليه وسلم كما في السنن قال فداع عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى صحته قالوا أولاً خلنا نحن يوم إذن ينصر الله يعني قول تداعى كتداعى علينا هو واقع الحق أولاً خلتنا نحن يوم إذن ينصر الله السلام قال فعلى بالألف كثير ولكن كمساء السيل السيل حينما يسير المطأ حينما يسير ويصلح سيلا ويجري في الأرض يجلب فعله القش ويكون فوقهم الزبد ويضف معهم القلب الرافعه وهم مدبر النبي عليه الصلاة والسلام شد حال المسلمين وضعفهم وخورهم واتعادهم عن دينهم بمثل هذا بمثل غثاء السيد فقالت انتم كثير ولكن كغثاء السيد ولا يزعم الله من قلوب عدوكم المهابه ولا يهبط. بل اذا راوا مسلما ترفعوا عليه بل اذا راوا مسلما اهالوه بل اذا راوا مسلما جروا الاجابه بل اذا راوا مسلما ضربوه او قتلوه ولينزعن الله ها ترى بالاعجاز النبي عليه هذه ايه من آيات الله تبارك وتعالى على نبوه وصدق رساله المصطفى صلى الله عليه وسلم ولينزعن الله من قلوب عدوكم والماده منكم ولا يتجلى في قلوبكم الوهن قالوا هو الوهل يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهيه الغرب وجاء حديث اخر لعلهم كالعلم بهذا الحديث يبين لما تكالبنا عن الدنيا يبين لما تكالب عدونا الدنيا قال عليه الصلاه والسلام اذا تبايعتم بالعين واخذتم الباب الزفر ورضيتم بالزهر وتركتم الجهاد سلمه الله عليكم ذلا لا يذعه حتى توحي الى ذلك لا يذعه حَتَّى توحي الى ذلك اذا الحج الحج هو في ليله العروه موجود في كتاب الله تبارك وتعالى حيث قال رب العزه وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليس لهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا لهم دينهم له ولا تبع لهم ولا ينسونهم من بعد حويهم املا لا ذلك يكون مثل استخلاف امن تنكيل استخلاف امن تنكيل يعني يصح عزه واستخلاف استخلاف خلافه خلاف لكن في شيء بشرفين اثنين وعد الله الذين امنوا منكم والثاني وعلم صالح. شرطان اثنان والآن لا أظن ولا أظن لا أظن في نفسي ولا أظن في مسلم أن يشك في وعد الله. إن وعد الله لا يتخلّى. إن وعد الله لا يتخلّى. ولن شك في ناس هو كافٌ خارج دين الاسلام. الله عز وجل وعد فيه سبحانه في رأي ولكن في الآية اسمه يتخلّى. وعد الله لا عذر. قاعد الله هذه الآم يكتب عن الصاع ليستخلفنا ما الاستخلاف من الذي تخلى من من الرصاع؟ الإيمان والعمل الصالح وهذا أوضح من عين النهار هذا أوضح من ربيعته وهذا أوضح من الشمس ربيعه النهار كما يقال هذا واضح جدا الذي الآن صرع المخمين إنما غرب المقصي غربة المقصي إنه يعني غارة فار في غربة المقصي. وخدعوا ونسفوا على المسلمين ثم كل المسلمون بأمور السبب ما السبب معصية, معصية واحدة فقط قال فالرما أمر النبي عليه الصلاة والسلام لما رأوا الدوله للمسلمين فقالوا إخوارنا ظهروا لنزل نتبع معهم الغناء والنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لو رأيتم الضيرة فتخططها فلا تذكر يحموه المسلمين في النبال على هذا الجبل يحموه المسلمين يوموا يتطاع أو حتى هزمه بذات الأرض فقالوا أنتهى أمه وكان قائدهم قل الله تعالى عنه قاد الوليد كان على سؤك آل ذات وكان مكيا كان قائداً أمصرياً فلما رأى انشغاله في الغلائل استفى عليه ثم يشتك ثم نزل للمسلمين والحمد لله بعد ذلك إيش؟ كانت عدوه للمسلمين كانت للمسلمين ولا اصابكم يوم انتقل الجميع اطالوا الزوجات وبيت الالم كله ها لا لا اصابتكم مصيبه قد اصبت مثليها قلت الا هذا هو وقال الله عز وجل وما اصابكم من مصيبة فلما كسبت أيديكم ويقفو الكتف ويقفو وقال الله عز وجل الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بقوم. هذا هو الرجوع إلى الدين، الرجوع لكن في نفس وهذا اخبر به الحديث وأصل آلة في الحديث. قال ولا تظلم يا بنيكم الوهم اول الدنيا اثر منه الان الواحد من يقدم درهله على اداره التوجيه وكان الله تعالى قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوه. يسمع الادان لكن يقول الجمهور يسمع الادان يقول فقط اللطم للاسف هذا وقت يسمع الادان يقول والله صوت المباراة وهم لا ولا شك ان هذا من اسباب بنت المسلمين النبي عليه الصلاة والسلام كما تمثل من حديث الاول قال بس واضح لا لبس فيه ولا شك قال وجعل الذل والصغار على من قال تامرني لمن صرح وجعل الذل والصغار على من قال تامرني ولانشدها بطول فهو منهم وقال الله عز وجل من كان يريد العزه فلله العزه جريئه قال المقصرون اي من كان يريد العزه يجدها في طاعه الله تبارك وتعالى ومن هذا نرجع كما يقال عوج على ذلك حينما قلنا من من ان باسبابنا استقام لا بد ان يتبقى في دين الله تبارك وتعالى استقم إيش؟ شيء سماؤنا وهذا لا يكون ولا يتاتى الا بالجلوس في حلقات العزه الا لله غير العلم الله تبارك وتعالى الا ترزق الا عز وجل الا, إلا ترزق آل تفقه في الدين صلي عليه الصلاه والسلام من الله به في الدين الله به في الدين وقال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنونكم ولذين أغض العلم درجات وذين أغض العلم درجات فنسأل الله تعالى أن نفعنا بهذه السليمات وأن يدعنها في مدانة وثماثرة وأن يتجاوز عن خطايانا والغروض أو كل ذلك عندنا ولفأله تعالى معزة جسام ووحلي وأن نفع نفع نفعه الموحلي وأن يفع المسلمين لنبيه ورد الجميلة وطلنا فعسنا وزياركا ورده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 في باب أخطاء المصلين وخطأ اليوم خطأ شائع عند كثير من المصلين بلها خطأ شائع عند كثير من أئمة المساجد وهذا الخطأ كما يقول المصنف هنا هو عدم تعمير الأركاب هو عدم تعمير الأركاب فكثير من الناس لا يأتي بالأفكار المشروعة كأفكار تكبيرات الانتقال أو كالتسميع وما شابه ذلك أو كالتحميد لا يأتي بها إلا بعد أن تلبس بالركن إلا بعد أن تلبس بالركن وبعد ان يتم الركن وهذا خطأ وهذا خطأ وقد كره جمهور الفقهاء مثل هذا الأمر كره جمهور الفقهاء أن يأتي الإنسان بالذكر المشروع بعد أن يتلبس في الركن كره جمهور الفقهاء ذلك وهذا خطأ أن انك ترى احيانا كثيرا من الناس وقلت بل بعض الأئمة تراهم بعد أن ينزل إلى السجود يكبر بعد أن يضع جبهته على الأرض يكبر واحيانا تراهم بعد أن يتنبس في الركوع يكبر واحيانا وهكذا ولا شك أن هذا خطأ لا شك أن هذا خطأ الشيخ هنا استدل بحديث أبي هريرة حديث أبي هريرة حديث مشهور في الصحيحين وهو قال كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوه ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد وقال بعض الرواه لك الحمد ثم يكبر حين يهوي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 حال الشروع في الركن وقبل التلبس فيه حال الشروع في الركن وقبل التلبس فيه ولما يؤكد لك هذا المعنى ويشهد له ذات الحديث الذي أخرجه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة وهو حديث أبي هريرة وهو حديث أبي هريرة ورواه أبو يعنى والشيخ صححه كما سمعتم في السلسله الصحيحه وهو ان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا اراد ان يسجد يكبر ثم يسجد انظروا يكبر ثم وانتم تعلمون ان ثم في لغه العرب ايش تفيد التعقيب تفيد التعقيب تفيد التعقيب وهذا ظاهر كان يكبر ثم يسجد قال واذا قام من القعده, أو القعدة كبر ثم قام كبر ثم قام قال الشيخ بعد أن سرد هذا الحديث في السلسلة الصحيحة قال وهذا نص صريح في أن السلة التكبير ثم السجود وأنه يكبر ثم ينهض من القعدة ثم ينهض من قعدته هذه بعد جلوسه ما يريد أن يقوم إلى الركعة الثانية قال هذا هو السلة وهذا ظاهر هذا ظاهر في النصوص أن الإنسان لا يأتي بالتكبير بعد أن يشرع في الركن وبعد أن يتلبس فيه هذا خطأ هذا خطأ ويدللك أو يدلك على هذا الخطأ ما سمعت من هذه الأدلة طيب هو حكم التكبيرات هل هي واجبة أم سنه أما تكبيرة الإحرام تكبيره الإحرام هذه ركن باتفاق العلماء هذه ركن باتفاق العلماء والذي لا ياتي بتكبيرة الإحرام لا تنعقد صلاته. الذي لا يأسي بتكبيرة الإحرام لا تنعقد صلاته. وأما تكبيرات الانتقال فوقع الخلاف فيها. وقع الخلاف في تكبيرات الانتقال. فجمهور العلماء على ان تكبيرات الانتقال مسمولة، مستحبة، سنة. وذهب الإمام أحمد والظاهريه كذلك إلى أنها واجبه وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح انها واجبه ومعلوم ان الواجب اذا ترك في الصلاه يجبره سجود السهو لا بد من السجود سهل له لا السجود على مذهب الحنابلة بل انا انه اذا فعل ذلك متعمدا فانه تبطل صلاته وهذا يدلك على اهميه تكبيرات الانتقال هذا يدلك على همّية تكبيرات انتقال لأن دعوة الله ربما تراه شراه صامتاً ما يكدر إذا إن انتقل هذا خطأ, هذا خطأ لا شك في ذلك وكما سمعتم هي واجبة على أصح أو لأهل العلم واستدلوا بحديث المسيء في صلاته والمسئ في صلاته حديث المسيء في صلاته هذا حديث مشهور يسميه العلماء بحديث المسيء في صلاته وأصله في الصحيحين، أصله في الصحيحين حينما دخل ذلك الرجل المسجد، ورسول الله عليه الصلاة دخل قبله فجلس، فذهب صلى صلاة سريعة لا طمأنينة في لا يعمل أركانها، لا يعمر أركانها بالطمانينه وثياء هذا الخطا غدا إن شاء الله، وهو ترك الطمأنينة في أركان الصلاة، الطمأنينة ركن في كل ركن في كل ركن من الأركان وما دليلنا ركن على وهذا قول ظاهره العلم انها ركن في كل ركن من اركان الصلاه فهذا ما كان يعمر اركانه بالطمئنينه وهو ركن وترك الركن في الصلاه يبطلها فبعد ان فرغ من صلاه الجاعل رسول الله عليه الصلاة والسلام طبعا دلت روايات الاحاديث في روايه ابن ابي شيذ وغيرها ان هذا المسيء في صلاة اسمه خلاد بن رافع خلاد إذ رافع فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وقاله السلام عليك يا رسول فقال وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل يعني إيش يعني أن صلاته هذه التي صلىها هضابنة هذا واضح من هذا النص أن صلاته ضابنة فرجع فصلى على صلاته الأولى سرى سريعة نقرأ الغراب لا يعمر وكان هذا الطمأنينة وبعد أن فرغ رجع ثانيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال السلام عليك رسول الله العلماء أخذوا من هذا سنية السلام في المسجد وان هذا رد على من يكره السلام في المسجد فرد عليه مصطفى عليه الصلاه وقال له عليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثانية الصلاة ثانية فرجع فصلى بنفس الصلاة ثم عاد الثالث إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له سلام عليك, رسول. سلام عليك السلام أرجع حصلي فإنك لم تصلي فقال له يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمي هذا أسلوب المتعلم المتادب المتواضع اما أسلوب الجاهل بنفسه الجاهل بغيره الجاهل, الجاهل بحاله المتكبر المترفع على التفقه في الدين ما يقول هذا فكان يقول لي يا اخي ايش الدين انت عندك انت تعلمني الدين ما ناخذ دين منك وهكذا يوقع على جهله الى ان يموت ولربما ينطبق عليه ذاك الحديث الخطير الصحيح الذي ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام وقال ان الرجل لا يصلي عاما ثم لا يجد من ذلك شيئا عند الله ايش السبب في نفس الحديث قال بعدها عليه الصلاه قال يتنم ركوعه ولا يتنم سجوده أو يتنم سجوده ولا يتنم ركوعه ولا شك أيها الاخوه أن الكبر والحياء لا العاد من التعلم أحيانا وهذا خطأ فادح وأعظمها الكبر نحن الله السلامة لأن الكبر صفه من صفات الرب جل في علا وثم من أسماء المتكبر من أسماء المتكبر اشاهد أن هذا ما استنكف ولا تكبر بل قال النبي عليه وهذا ذا حال الصحابة قال النبي عليه السلام والذي دعثك بالحق ما احسن غيرها فعلمني فالنبي عليه الصلاة والسلام علمه الصلاة ولذلك العلماء المحققون منهم قالوا بل يعني أنا ما أعلم خلافا في خلاف هذا الكلام أن ما جاء في حديث المسيء في صلاته أو في حديث المسيء صلاته كلها واجبة كلها واجبة كل ما جاء مما علم النبي عليه الصلاه والسلام لخلاد بن رافع هذا الصحابي الجليل كل ما علمه النبي عليه الصلاه والسلام هو ايش هو واجب من واجبات الفقه هو بالواجبات الفقه فان كما قررها من دقائق العيد يؤيدين من دقائق العيد رحمه الله وكما قرر ذلك ايضا الشوكاني وقرره كثير العلماء قرر كثير من العلماء فالشاهد أنه ونحن لا نستطر كثيرا لكن هي ثالثة نحن نتعلم نحن نتعلم نحن نتعلم ونموت نحن نتعلم وما اوتيتم من علم إلا يشكينكم وإن الإمام أحمد مر به رجل فترى المحبرة في يد الإمام أحمد فقال له يا شيخ المحبرة كان في آخر حياتها قال نعم المحبرة إلى المحبرة أو يخبره إلى ولا شك أن الإنسان كلما تعلم كلما علم حقيقة علمه وأنه ما أوتي من العلم الا قليلة كلما تعلم كلما علم حقيقة جهله كلما تعلم يعرف حقيقة جهله وحينئذ لا يزدر الآخرين اولا وحينئذ يعرف حقيقة العلم وقيمة العلم كلما تعلم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من يرد الله به خيرا يفقه به. المقصود أنه هذا الحديث، حديث المسيء في صلاتي، حديث خلاص من الرافع رضي الله عنه، في طرق من طرقي عند أبي داود ذكرت كثير. هذا أشد لك على ما قررنا في القاعدة الثالثة أنه أجمل. أنه أجمل. قال له بعد أن علمه إذا قام يتوضأ ويستقبل طبلة ويؤذن ويقيم ويكبر قال ثم يقول الله اكبر روايه ابو ثم يقول الله اكبر ثم يركع حتى يطمئن مفاصله حتى يطمئن مفاصله مفاصله سؤال من حتى يطمئن مفاصله قال ثم يقول سمع الله لمن حتى يستوي قائما شوف انظر اذا الذكر قبل التلبس الركب ثم يقول الله اكبر ثم يركع حتى يطلع من يفاصيله يبنز على التكبير ايضا أيضا يسبق التلبس في الركن وهذا دليل آخر هذا دليل آخر على خطأ أولئك الذين لا ياتون بالاذكار المشروعه بالتكبيرات بالتسميح بالتحميد إلا بعد إيش؟ إلا بعد أن يتم الركن وهذا خطأ تجد ينزل إلى أن يضع جبهته على الأرض وبعد ذلك إيش يقول؟ هذا هذا خطأ فالشاهد أن هذا يدلك على وجوده من الحكمة من التكبيرات قال الشيخ المباز رحمه الله تعالى وطيب ثراه ورفع درجته في المهديين قال في تأليقاته على فتح الباري قال والحكمة من التكبيرات فيه تنبيه دم طلي على أن الله تعالى أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم فلا ينبغي أن يتشاغل عن طاعته. أنت الآن متلبس أمام الجبار أمام الكبير أمام العظيم أنت قائم بين يدي الله أنت الآن في بينك وبين الله تبارك وتعالى فما ينبغي أن تنصرف وما ينبغي أن تنتبث وقد جاء في الحديث إن الله تعالى ما يزال مقبلا على عبده في الصلاة حتى ينصرف فإذا انصرف انصرف عنه فإذا انصرف يعني بقلبه إن يفكر في الدنيا وإن شغل وتاه وهكذا لا على الإنسان أن يستحضر وقوفه بين يدي الجبار إذا وقفت بين يدي معظم في الدنيا ما تكفت عنه وتراقبه وتنظر سكناته وخطراته وماذا يقول وتحفظ ما, ما قال وتنظر إليه وهل ينظر إليه وعلم مجررا الجبار أعظم من هؤلاء رب العزة أعظم من كل المخلوقات هو القالة سبحانه في علام. طيب هذا خطأ إذن هو ذكر مسألة أخرى لكن يبدو أنني أطلت عليكم أبطنا أذكرها لكن لا علم أن أجلها إلى الغد إن شاء الله فنسع <met> <بقع> الله سبحانه وتعالى يفطحنا في ديننا ويعلمنا من دين ما يفعنا وينفعنا لعلمنا وصلنا آل الله وصلنا وضعنا أحمد وآلع صحبه أجمعنا نحل لله نحمده ونستعينه ونستخدمه ورحمه الله ورحمه الله ويشهرنا وصنيات أماننا ويهده الله الله وبركاته ورحمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحدهنا شريك له وأشهد أن محمد العز ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا أما بعد ما أدري كأن حار كأن جو حار ليس كذلك فهدهم الله أقصأوا المكيفات الله المستعان نواصل درسنا المعتاد في باب الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين وخطأ اليوم أيضا جعله المصلف في باب تعمير الأركان ولعله يوافق يوافق ولعله لا يوافق خطأ اليوم قال ومن أخطاء المصلين في تركهم تعمير الأركان ما قاله الناوي رحمه الله تعالى بعد ذكره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد وحديث سلوا كما رأيتموني اصلي لما ذكر حديث أبي هريرا الأول هذا أنه كان إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم قال اللهم ربنا ولك الحمد وحديث مالك بن حويرث الذي رواه الامام احمد المسند والبخاري في الصحيح صلوا كما رأيتم ونصلي ماذا قال النووي قال فيقتضي هذا مع ما قبله يعني هذان الحديثان ان كل مصل يجمع بينهما ايش يجمع بينهما يجمع بين التسميع والتحميد يجمع بين التسميع تسميع اي سمع الله لمن حمده والتحميد إيش؟ ربنا ولك الحمد قال يقتضي أن كل مصل يجمع بينهما ويريد بكل مصل ماذا؟ يريد الإمام ويريد المؤتم ويريد المنفرد كم؟ ثلاثه يريد الإمام والمؤتم والمنفرد فهذا يقول فيه ولانه ذكر مستحب للإمام سيستحب لغيره كالتسبيح في الركوع وغيره ولان الصلاه مبنيه على ان لا يخطر على الذكر في شيء منها فان لم يقل بالذكرين بالذكرين في الرفع والاعتدال بقي احد الحالين خالي عن ذلك هذا القول هذا هذا القول الذي ذكره وهو ان كل مصل يثنى ويحمد يقول سمع الله ويحمده يقول ربنا ولك الحمد هذا أحد الأقوال من أربعة مباك هذه المساله اختلف فيها الفقهاء اختلف فيها العلماء على أربعة أقوال هذا أحدها وهو أن كل مصلم سواء كان إيمانا أو كان منفردا أو كان مؤتما يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد هذا قول وهو قول مالك وقول الشافعي وقول أبو داود، وقول داود، وقول محمد بن سيرين، محمد بن سيرين، سيرين هذه اسم أمه، سيرين اسم امه محمد محمد بن سيرين، وقول عطاء، وقول فله من العلماء، هذا قول، لكن هذا القول مرجوح، والقول الصحيح وهو القول الثاني في باب سردنا الآن وهو القول الصحيح. ان التسميع والتحميد قول سمع الله نحمده وقول ربنا ولك الحمد انما يقوله المنفرد ويقوله الامام اما الماموم يقول فقط ربنا ولك الحمد طبعا القول الاول سمعتم ادلتهم وهو ايش حديث النبي عليه الصلاه والسلام صلوا كما رايتموني ايش اصلي فقالوا النبي عليه الصلاه والسلام كان في صلاته يقول سمع الله ونحمده ويقول ربنا ولك الحمد وهو القائل صل كما رأيتمون يصلي إذن المأموم يقول إيش يقول أيضا سمع الله الحمد ربنا وفلحنا وأما المنفرد فهذه مسألة أصلا ما فيها خلاف والإجماع عليها أنه يجمع بين الأمرين المنفرد نقل الإجماع الإمام الطحاوي أحمد ابن محمد ابن سلامه الطحاوي رحمه الله نقل الإجماع على أن المنفرد يقول سمع الله الحمد ويقول ربنا ولك الحمد ونقل إجماع أيضا ابن عبد البر إذا المسألة فيها إجماع بنسأل المفرد ما في خلاف في المنفرد ولكن الخلاف في الإمام وفي المؤمن هذه أربعة أقوال القول الأول سمعت وهو قول مرجوح والقول القول الصحيح وهو القول الثاني في أن والمنفرد يقول الله وربنا ولك الحمد يعني يجمع بين التسميع والتحميد وأما المأموم يقول فقط ربنا ولك الحمد وهذا هو الصحيح وهو مذهب الثوري سفيان الثوري رحمه الله ومذهب الأوزاعي وهو أبو عمرو عبد الرحمن عمرو الأوزاعي نسبة إلى أوزاع بلدة من اعمال الشام وهذا هو الصحيح والدليل ما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاه والسلام من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال انما الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده من الامام اليس كذلك واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون هذا فيه دليل على أن الماموم إذا صلى إمامه جالسا يصلي خلفه جالسا تبعا له حتى ولو كان الماموم في أتم صحة يتبع الإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به انظروا هذا الحديث في مقام تعليم هذا الحديث في مقام إرشاد في مقام تفصيل في مقام تبيين والدلالة واضحة جدا منه ماذا قال بعد الرفع من الركوع قال فإذا قال سمع الله لمن حمده أي الامام فقولوا إيش ربنا ولك الحمد هذا نص في المسألة هذا رد على أهل القول الأول هذا رد على أهل القول الأول وقالوا لهم أما استدلالكم بالحديث العام وهو حديث مالك بن حويرس صلوا كما رأيتموني أصلي هذا حديث عام نص عام وهذا النص الذي معنا نص خاص هذا النص الان سمعتموه إذا قال سمع الله محمد فقول ربنا لك الحمد نص خاص ومعلوم في قواعد الأصول أن الخاص يقضي على العام فنقول نعم المعموم يصلي كصلاه الإمام إلا في إيش في هذه القولة يقول فقط إيش ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد إلى آخر الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو القول الصحيح والمذهب الثالث في المسألة وهو أن المأموم والإمام أن الإمام والمنفرد يقولون سمع الله المحبدة ويقول ربنا ولك الحمد ولكن المأموم يقول سمع الله المحبدة هذا قول غريب صراحة لأنه لا دليل عليه لا دليل على هذا القول وهذا القول قال به صاحب أبي, يوسف صاحب ابي حنيفه ابو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن رحم الله جميع علمائنا هذا قول غريب جدا لانه لا دليل عليه ان الماموم فقط يقول سمع الله المحمده لا دليل على هذا ويرد عليه حديث حديث مسلم الذي ذكرناه الان وهو, وهو الذي يدل دلاله صريحه على المذهب الصحيح ان الماموم فقط يقول ايش ربنا ولك الحمد والمذهب الرابع وهو مذهب أبي حنيفة واختاره ابن المنذر أظن في الأوسط وهو أن الإمام والمأموم أن الإمام والمنفرد يقولان فقط سمع الله لمن حمد ما يجمعان بين الاثنين فقط سمع الله لمن حمد والمأموم يقول فقط ربنا لك الحمد وأيضا هذا إيش؟ يرده أي نعم هذا قول لأبو حنيفة وحكي عن المسعود وابي هريره لكن هذا ايضا مرجوح وليس بصحيح الإمام والمنفرد فقط يقولان فقط يقولان سمع الله الحمدة بينما نقلت الإجماع الآن قبل قليل أن المنفرد يقول أو يجمع بين الاثنين بين التسميع وبين التحريف وهذا يرده ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث كثيرة وهو إمام للناس والناس يسمعونه ماذا يقول ربنا ولك الحمد. اللهم ربنا, لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن أما ومن اما شئت من شيئا بعد إلى آخر الأكثار الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام إذن الصحيح في مثل هذه المسألة أن الماموم إنما يقول فقط إيش؟ يقول ربنا ولك الحمد أردنا فقط في هذا الدرس أن يكون درسنا, أن يكون درسنا قصيرا في هذه الليلة أنسأل الله تبارك وتعالى خطأ الغد إن شاء الله خطأ مهم جداً وهو عدم الطمعينة في الصلاة، عدم الطمعينة في الركوع، عدم الطمعينة في السجود، عدم هذا حقيقة خطأ يعني سائد ومنتشر وواقع فيه كثير من المصلين، فنتكلم عنه غداً إن شاء الله بتفصيل وبإطار أكثر قليلاً نوعاً ما كما يقال أنسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في الدين ويعلمنا من ديننا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا ويتوفنا مسلمين وصلى الله وسلم على محمد وعليه وصحبه وأن يكون صلى الله عليه وسلم من شرور أنفسنا وسياة أعمالنا أن الله تنام ضلنا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 وأن أمرها عظيم وأن الشريعة عظمت من أمر الصلاة حتى اختلف العلماء في حكم تاركها بين قائل بالتكفير بين قائل بالعصيان وأن عصيان تارك الصلاة أشد من شارب الخمر وأشد من السارق وأشد من الزاني وهذا قول متين وقوي لأن الصلاة ركن ركين من أركان الإسلام وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة هو الصلاة ولعل من الناس من يصلي السنين الطوال ثم لا يجد بعد ذلك منها شيئا عند الله تبارك وتعالى في موازينه يوم القيامة لما كما أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح قال إن الرجل ليصلي ستين عاما ثم لا يجد من ذلك شيئا عند ربه أو عند الله يتم ركوعها ولا يتم سجودها أو يتم سجودها ولا يتم ركوعها وخطأ الليلة الذي يتطرق له المصنف هنا هو خطأ متعلق بمثل هذا الأمر وهو مسألة الطمأنينة في أركان الصلاة الطمأنينة في اركان الصلاه الطمانه ايها الاخوه ركن في كل اركان الصلاه الطمأنينة في الصلاة ركن في الركوع ركن في السجود ركن في القيام ركن في الجلوس بين السجدتين وهلم جرا هي ركن في كل اركان الصلاه وهذا الركن قد فرط به جماهير المسلمين قد ترط به جماهير المسلمين اما جهلا واما تقليدا إما جهلا وإما تقليدا قال المصنف هنا قال من أخطاء المصلين عدم الطمأنينة في الركوع والاعتدال عدم الطمأنينة في الركوع والاعتدال وأصل هذا الباب هو ذاك الحديث الذي يسميه الفقهاء بحديث المسيء في صلاته أو بحديث المسيء صلاته وهو الحديث الذي أصله في الصحيحين وجاءت فيه زيادات خارج الصحيحين وأعني بالصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم رحم الله علماءنا جميعا وهذا الحديث وهو المسمى بحديث المسيء في صلاته وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوما في ناحية المسجد وحوله بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم فدخل رجل هذا الحديث حديث المسيء في صلاته رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ورواه أخو المسيء في صلاته أخو المسيء في صلاته رواه أيضا المسيء في صلاته الرجل الذي دخل ووقعت القصة معه اسمه خلاد بن رافع, خلاد بن رافع وقد جاء التصريح باسمه في رواية في مصنف بن أبي شيبة, في مصنف بن أبي شيبة أخو خلاد احد رواه هذا الحديث واسمه رفاعه ابن رافع رفاعه ابن رافع هذا خلاد رضي الله تعالى عن الصحابه اجمعين ونحن نجلهم ونحبهم ونتقرب الى الله تعالى بحبهم تقرب الى الله عز وجل بحبهم ونفسق ونبدع من يطعن في صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكفر من يكفرهم جميعا ونكفر من يكفرهم جميعا لأنهم هم حملة الشريعة وهم الذين نقلوا لنا هذا الدين فمن طعن فيهم جميعا من طعن فيهم جميعا قد طعن في القرآن الكريم لأن القرآن إنما تواتر من طريقهم وطعن في السنة النبوية لأن السنة النبوية إنما وردتنا من طريقهم فالطعن في هؤلاء الطاعنين في صحابة رسول الله أولى وأجدر اولى وأجدر وهؤلاء كما يقول أبو زرع العراقي رحمه الله أحد وإمة المسلمين يقول هؤلاء زنادقة هؤلاء زنادقة يريدون أن يطعنوا في حملة الشريعة يريدون أن يطعنوا في حملة الشريعة رضي الله تعالى عن الصحابه اجمعين فدخل خلاد بن رافع وهو في صلاته دخل وصلى دخل وصلى في المسجد الرجل صلى في رواية عند النساء عند ابن حبان أنه صلى ركعتين قال ابن حجر كأنها يعني صلاة نفل وكأنها تحيه مسجد وكأنها تحيه المسجد ولا شك ما دمنا نحن في باب أخطاء المصلين لا بأس أن نتفرع أحيانا للتنبيه على بعض الأخطاء لن تأتي عرضا في هذا الخطأ تحية المسجد كم من المصلين يفرط فيها وكم من المصلين أقول ربما لا يعرفه. تحية المسجد امر بها المصطفى عليه الصلاه والسلام بل اختلف العلماء في حكمها فمنهم من ذهب الى وجوبها ومنهم من ذهب الى سنيتها واصلها ما جاء في حديث ابي قتاده رضي الله عنه واسمه الحارث بن ربعي لما دخل قتاده رضي الله عنه لما لما دخل أبو قتادة رضي الله عنه المسجد والحديث في صحيح مسلم اصله وكذلك في البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما يشابه هذه القصة جالس في المسجد وهذا يؤخذ منه أن المسجد فعلا هو منبر تعليم المسجد منبر تعليم بل دعوة المصطفى عليه الصلاة والسلام إنما انطلقت من المسجد, إنما انطلقت من المسجد فدخل فوجد الصحابة جالسين حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجلس قبل أن يصلي ركعتين النبي عليه الصلاة والسلام قال له قال له صلى ركعتين قال له قال قُم فصلي ركعتين قُم فصلي ركعتين أو كما قال ثم قال واتفك للصحاب رضي الله وقال لهم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذه يسميها العلماء ايش؟ تحية المسجد هذه تحية المسجد وتحية المسجد من ذوات الأسباب وذوات الأسباب على الصحيح من أقوالها العلم أنها تصلى في كل وقت مثل ليش مثل الركعتي الطواف حول ال الكعبة ومثل سنة الوضوء ومثل تحية المسجد فهذا خطأ عرضا جاء هكذا فنبه نريد أن نبه عليه لماذا لأننا نرى كثيرا من المصلين يفرط فيها يدخل واس وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما امر بها ولا نهى عن الجلوس حتى تصلى كان النبي صلى الله عليه وسلم ما شرعها ولا شك ان هذا خطا فالشاهد هذا الرجل صلى وبعد أن صلى جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام وسلم وهذا فيه دليل على ان من السنه, إيش؟ السلام. على أن من السنة السلام حتى في المسجد لان بعض الناس يمنع السلام في المسجد دون بينه ولا برهان ولا حجة ولا شك أن الشريعة إنما تقوم بالحجج والبراهين والبينات أليس كذلك فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام وعليك السلام رد عليه السلام كما في البخاري وغير البخاري ارجع فصلي فإنك لم تصلي في رواية في بعض المصادر أنه كان يخفف صلاته في رواية أنه كان لا يتم ركوعه ولا سجوده أو يخفف في ركوعه وفي سجوده فجاء وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال له مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصل فرجع الرجل فصلى نفس الصلاة ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال السلام عليك يا رسول الله رد عليه السلام صلى الله عليه وسلم ثم قاله ارجع فصل فإنك لم تصل ثم الثالثة فقال الرجل والذي بعثك بالحق والذي أكرمك ما والله إني بشر أخطئ وأصيب فعلمني فعلمني لا أحسن غيرها لا أحسن غيرها فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه الصلاة يعلمه كيفية الصلاة أركان الصلاة واجبات الصلاة وهذا الحديث حديث في صلاته المحققون من أهل العلم